منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بشحرك يا موسى فلناتينك بشحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيشحتكم بعذاب وقد خال من افترى فتنادعوا أمرهم بينهم وأشروا نجوى لشاحنان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بشحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد افلح اليوم من اشتعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما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 اهولكثيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارسلكم من خلافه ولا اصلبنكم ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا فَأُولَئِكَ لَن يُسْرَجَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَهَا فَقَضَى مَا أَنْتَ قَائِمٌ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إما بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والغراء خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وَمَنْ يَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمْلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّات عَبْمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِجِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أُحَيْنَا إلى موسى أنسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم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 قلوا من طيبا فيما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغتار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا